قالوا آمنا برب العالمين قالوا آمنا برب العالمين ربي موسى وهارون, رب موسى وهارون عَونُ آممَ تُمْ بِهِي قَابَ لَ أَنْ آذَنَ لَكم قلَتِ عَآانَتُمْ بِهِي قَرلَ أَن آذَنَ لَكُم إِهَا ذَلَ مَكْخُُم مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا إِنَّ هَذَا لَمَكْرُكُمْ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قَل إِا ربنا إلََا رَبِّنَامُ قَالِبُون قَدُ إِا إِلَ رَبِّنَ قَلِبُون وَماَا تَنكِمُ مَنْ النَّ بِآياتِ رَِّنَلًَا مجَ رَبَّنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليسر بويَذَ رَكَ وَآلِهَتَك قَا سَنُ قَِّل أَبَنَ أَهُم وَنَتَحشين سَأَهُم وَإِن فَوقَهُم قاهِرُون قَالَ سَنُ قَِّلُ أَبنَا أَهُ هُمْ قَوْمٌ قَالُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ استعينوا, اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَضَلَّ لِلَّهِ ان النصر لله يورثه من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين والعاقبه للمتقين قالوا اودينا من قبر ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا أورينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويسر خ لفَكُم في الأرضقالَاتَ أكأَ للكَعَدوك وَكَف لفَكم في الأرض وَيستَخْ لفَكُم في لأَرضِ فَيَ ذُورَكَي فَ تَعَّون وَيستَقْ لفَكُم فيأَضِ فَي الأرض فينظر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من ان رايت لعلهم يذكرون